وَأَنزَلْنا مِنَ الْماصِاتِمَا فَجاجَ لِنُخِجَ بِهِ حَبّ وَنَباتَ وَجََّّاتٍ أَلِفَافَ إِ يَْمَلِ فَصْمِكَانَ مِي قاتَ يَوْمَ ي فَخُ فيِي الصُونِ فَتَأتُونَ فْوجاء وَفِحَتِ السَّم فَكَانَت أَبواب وَصيرَة الجِبالُ فَكانَت سبَ إِ جَهَن مَكَانَت مِرصَادَ للطَّغينَ مَب لا بثِينَ فيِيه حقَابَ لا يَذقُ 111. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا 117. وكذبوا بآياتنا كذابا 118. وكل شيء أحصيناه كتابا 119. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 110. إنني المتقين مفازا 111. حدائق وأعناق وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فِيهَا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء 117. ربك عطاء حسابا رَبِّ 118. رب وَمَا والأرض وما بينهما الرحمن 119. لا يملكون منه خطابا 110. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 111. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يَوْمَّ يَقومم الروحُ وَالمَلائِكَةُ صَ ل يَتَكَلَمُ إِلَّا مَنْ أأَذِنَ لَم الرَّحمَنُ وَطَالَ صَوَذاَا ذَلِكَ اليَوْ الحَقَّ فَمَ ي الش اتَّخَذَ إِلَ رَّ مَذاَا إِِ ذَرْناكُم عَذاَبَ